يَطُوفُونَ بَينَهَا وَبَينَ حَممِدٍ آأَابْ فَبِأَيأَلَ إِ رَِّكُمَا تُكَذذّبَْ وَلِمَنْ خَافَمَ قانَ رَبِّهِ جَدَّتَابْ فَبِأَ آد إِ رَبّكُمَا ثوات أثناب فبأي آلاء ربكما تكذباب فيهما عينان تجرياب فبأي آلاء ربكما تكذباب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 فَبِأَ آدَ إَِّكُم تُكَذبَ فِيهِ قاصِرَةُ قَض فِي لَمْ يَطنِثَّ إِسُ قَبَلَهُم وَل جَاب فَبِأَي آد رَب ربكما تكذباب كأنهن الياقوت والمرجاب فبأي آلاء ربكما تكذباب فالجزاء الإحسان إلا الإحساب فبأي آلاء ربكما تكذباب ومن دونهما جنتاب فبأي آلاء ربكما تكذباب مذهامتاب فبأي آلاء ربكما تكذباب فيهما عيناننا الضاختاب فبأي آلاء ربكما تكذباب